وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ أَكْبَرُ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ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 إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وددتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأدره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة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 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَنَةَ كُفْرِهِمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 ام حاسمتم ان تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليذ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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أي يكونوا من المهتدين.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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 قل إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ولهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدين وهم صاغرون. وقالت اليهود عزيرون بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله وال messiah بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو.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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.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 يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم شوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 فَاظَلَّهُ عَن لِمَا أَذِنْت لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ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 قل هل تربصون بلا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون وَأَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ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 يكون الصلاة إلا وهم كسال ولا يُنفقون إلا وهم كارون فلا تعجبك أموالهم ولا أموالهم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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لَوَالَّوَ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطَوْا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعمّالين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب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 إِنَّ قَوْمًا طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ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 كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم تخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن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 فرح المخالفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهؤ أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرهؤ أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. قلنا ردها نما أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحك قليلا واليبك كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون فعد الله لهم جنات تجري من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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 111. وينفق قربات عند الله وصلوات الرسول 112. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار قاردين فيها أبدا.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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة.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 لا تقم فيه أبدا لمسجد أجسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَادٍ فِي النَّارِ فَالنَّارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفرون المشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الدحيم. وما كان السّعفَارُ إبراهيمَ لَأبيه إلَّا عَمَّ وَعِدَةٍ وَعَدَه إياه فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إبراهيمَ لَأوَاهٌ حَلِيمٌ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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهادرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة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 وَالَّذِينَ تَرَكُوا آلِهَتَهُمْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَرْضُهُمْ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخصة في سبيل الله ولا يطأون موطئ ولا يطأون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون لفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا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 إِن كُنْتَ وَلَنَا فَكُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ عَرْشٍ عَظِيمٍ